Allahu mahdina fieman hedäyt, vaa fina fina fina mahavit, vaa tawan lana fina tawan lait, vaa baadik lana الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم قسر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين على المدين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اشف ربنا وعط المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك وماتوا على ذلك اللهم عنهم وأكرم نزلهم ووسعهم دخلهم واغصرهم بالماء والثلج والبعد ونقهم من الظروب والخطايا كما لنقف ذوق الذي يضمن الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صلنا إلى المصار إليه تحت الجنادي والتراب تلا في القبور واغنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا رؤوف اللهم اصلح المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين المستضعفين في كل مكان الله رهما أنت نصيرهم وأنت عضيدهم يا طوي يا عزيز الله وذنب الأعداد واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمننا في أوطاننا وأدي النعمة الأمن والرخاء في بلادنا اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بنا صلحنا لهداك واجعل أعماله الصالحة في لطاك وهي له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق لقربنا من النار اللهم ما اعتق رقابنا ورقاب وليدينا وأزواجنا وثرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومن أصلنا بدعاء الخير ولمن دفوا حق علينا يا كريم. اللهم إنا نسألك من كل خير خسائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خسائنه بيدك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا لا أن عليك ولا حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك بصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.